يا الله يا الله يا الله يا الله نال الوعد بعد العهد لما البطل صان فاز برحيله البطل والغال لجنان نال البطل صان فاز برحيل البطل والغالي لجنان يا يا روح بجسد يا يا روح بجسد ارفاقه واخوانه ما همة نار العدا ما همة نار العدا والهم عنوان وعنوان شهم برغم كيد العدى شهم برغم كيد العدى وعوان حيو سهيل بكر يرفا حيو أبو طاير فاجو حيو سهيل يرفاعو وهلو خلانو وهلو خلانو والله فست بجنة وحور يمزينا بكل زهور. فُزت بدمك لا مهما يسهل البقر أبد هالجور والله فُزت بجنو حور يمزينا بكل الزهور فُزت بدمك لا مهما يسهل البقر أبد هالجور ما تقصر أبد ومتلين جايب هالشهام منين ما تقصر أبد ومتلين جايب هشها مني بكتبت المجاهدين متل الإسلام بك فخور بكتبت المجاهدين متل الإسلام بك فخور تقصر قصر وما متلي جايب هشها ممنين جايب هشها ممنين والله وفستك جنة وحور يمزين بك لي فست بدمك لا ما همك يسوه البقر أبدها الجور والله فست بجنة وحور يمزين بكليل زهور فست بدمك لا ما همك يسوه البقر أبدها الجور أو يا نبع العزاوي الجود تهووت يا نبع العزة والجود تهوى وتعشق الاستجهاد واحد واحد الميلاد ميلاد الفاتح محفوظ واحد واحد الميلاد ميلاد الفاتح محفوظ يا نبع العزة والجود تهوى وتعشق الاستجهاد تهوى وتعشق الاستجهاد والله استغشينا هو يمزين بكليل ازهور فزت بدمك لا ما همك يا سهل بكر والله وفزت بجنه وحور يا مسيا بكليل الزهور فزت بدمك لا ما همك يا سهل بكر يا بطاها يا لمع الضي يا بسمه والحي يا بطاها يا لمع الطي يا يتكلل بكليل النور عمك طاها بعد وحي يتكلل بكليل النور أو يا يا لمع الطي يا بسمة أهلك والحي يا بسمت أهلك والحي والله فست بجنة وحور يمزينا بكليل زهور فست بدمك لا ما همة يسهل البقر أبد هالجو والله فست بجنة وحور يمزينا بكليل زهور فست بدمك لا ما همة يسهل البقر أبد هالجو صيغ الذهب بكل الكون مثل الذهب بحل تقول Sirit the Habib Pullil Kun, Mitlit the Habib Hillut Kun, Ballat Hill Maziut, the Rikat Bilaizmasto, Ballat Hill Maziut, the جنة وحور يمزين بكليل زهور فست بدمك لا ما همك يسه البقر أبدها الجور والله وفست بجنة وحور يمزين بكليل زهور فست بدمك لا ما همك يسه البقر أبدها الجور بعدك على عهدك ديمين دمك يا غالي صيني بعدك على عهدك دايمين دمك يا غالي صيني Alaa ahbe kualaa ja jesuaa, miketit tilmuja videe, alaa ahbe kualaa ja jesuaa. Ouba ada demmek jelre li sainin, u demmek jelre li sainin. On maupuistit, jennä tur, فست بدمك لا ما همك يسه الفقر أبدها الجوء والله فست بشن وحور يمزين بكليل زهور فست بدمك لا ما همك يسه الفقر أبدها الجوء